بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأسم تسليم أما بعد فيشرّ إخوانكم بشبكة الأطردة الدعوية هيد يقدم لكم هذه المادة سائلين الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والآن مع المادة. البخاري فأخذ العلم عليه وأنشد بعضهم فقال تشاجر قوم في البخاري ومسلمين فقالوا اي هذا اي ذين تقدمي قلت لقد ساق البخاري صحة كما قد ساق في حسن الصناعه مسلم والكسر لاجل الروي والا حقوا الرفض المهم صحيح البخاري هو اجل كتب الحديث ويفوق على البخاري يفوق على او يفوق مسلما في عده امور الامر الاول ان الذين تكلم فيهم من رجال البخاري يسير وهم ثمانون رجلا والذين تكلف ما فيهم من رجال المسلم الذين تكلف فيهم من رجال بخاري سمانون رجلا الذين تكلف فيهم من رجال الإمام مسلم فهم مئة وستون رجلا ولا شك أن الكتاب الذي قل الكلام في رجاله لا شك أنه أقوى من الكتاب الذي لم يتكلم في الذي تكلم في رجاله أكثر من الأول ثم يشتري البخاري رحمه الله في الراوي إذا روى راوي عن راوي فلا بد من اللقاء مع المعاصر، ويكتفي الإمام مسلم رحمه الله بمجرد المعاصرة، فلو شيخ من رجال ما مسلم عن شيخه ولم يحرص بينهم ولم يحرص بينهم لقاء، لكن كان عصريه وكان معاصرا له. فإن الإمام مسلم رحمه الله يكتفي بإمكان اللقاء ولا يشترط أن يحصل اللقاء بالفعل بخلاف الإمام البخاري فإنه يشترط اللقاء ولا شك أن شرط اللقاء أقوى من شرط إمكان اللقاء هذا الوجه الثاني الذي يفوق به البخاري الإمام مسلم الأمر الثالث أن البخاري لا يورد حديثا من طريق رجل تقلم فيه أبدا لا يورد, لا يورد أحاديث الضعفاء أبدا في الأصول وربما أتى بأحاديث معلقة واحاديث غير موصولة في الشواهد وفي التراجع لخلاف الإمام مسلم فإنه يأتي ببعض أحاديث القعفاء في الأصول أي في اصل الكتاب هذه أشهر المميزات التي يتميز بها كتاب الإمام البخاري على كتاب الإمام مسلم والناس مقرون بذلك ويعترفون للبخاري بسبقه وفضله وعلمه فكان من أعرف الناس بعلل الحديث وخبايا الحديث ورجال الحديث والموصول والمقطوع والمعلق وغيره من أنواع علوم الحديث رحمه الله فهو قائد الصنع. وإمام الدنيا في رحمه الله رح وان وكان شيخ علي بن المديني رحمه الله يثني عليه كثيرا وكان إمام مسلم يقول ما نفسي إلا عند الإمام البخاري لا كل حال رغب إلينا بعض الإطوان في القراءة من صحيح الإمام البخاري، وكنت قد أشرت عليهم أن نقرأ في مختصر الزبيدي، لكنهم هم في الأصل أرغب منهم في المختصر، فنبدأ على بركة الله. ونقرأ ماتش من يقرأ لنا سفقرأة ديلة ومعه كتاب كافرة نحن إن شاء الله الدرس القادم هنتجي وشك شخصا يقف الدرس القادم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب بدء الوحي قال الشيخ الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري رحمه الله تعالى آمين باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله جل ذكره إنا أحين اليك كما أحين الى نوح والنبيين من بعده حدثنا السُمَيْل قال حدثنا حدثنا التميمي عبد الله بن زبير قال حدثنا, حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيني أنه سمع القاسم بن وقاص الليث اللي يقول سمعت سمعت عمر بن رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال الاياك وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت اجرته الى دنيا يصيبها او الى امراه من ينكحها فاجرته الى ما حجر اليه <تصفيق> قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم استدعى كتابه ببسملة اقتدام بكتاب الله عز وجل في قوله اقرا باسم ربك الذي خلق ثم قال باب كيف كان بدء الوحي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله جل ذكره انا اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح والنبيين من بعد. هذا الكتاب كتاب بدء الوحي وكتاب خبر للمتبع المحذوف تقديره هذا وها حرف تنبيه ودائس مشاره مبنيه على السقوط في محل رفع وكتاب الخبر والجمله من المبتدا والخبر مستأنفة استهنافا نحويا لا محل لها من الاعراب بدء الوحي بدء يعني ابتداء الوحي <تصفيق> كيف كان بدء الوحي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اراد المصنف رحمه الله ان يبين في هذا الكتاب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر قوله جل وعلا ان اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح والنبيين من بعده وناسب أن يذكر هذه الايه في صدر هذا الكتاب وفي صدر هذا الباب بمناسبتها للمقام لأن الله عز وجل اخبر فيها انه اوحى الى نوح والامر متعلق بالوحي الذي أوحاه الله عز وجل إلى نبيه وعبده محمد صلى الله عليه وسلم فما مناسبة هذه الايه للوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المناسبة ظاهرة لأن الله عز وجل يقول إِنَّا أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد فقوله وإيه أوحينا إلى نوح من بعده يدخل في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه افضل من يوحى اليه فالله عز وجل اوحى الى نوح اول ما اوحى ثم تتابع الوحي إلى الانبياء كل نبي يوحى اليه إلى ان انتهى الامر الى نبينا صلى الله عليه وسلم فاوحى الله اليه في غار حراء والقصة معلومة وسيذكرها البخاري رحمه الله في الأحاديث التي يريدها بهذا الشأن. وحب من الطلاب أن ينتبهوا إلى الأدلة التي يذكرها البخاري رحمه الله تحت الباب ثم علاقة الباب الترجمه بالأدل التي يذكرها في الترجمة فيترجم يقول باب كذا وقول الله تعالى كذا وكذا فلا بد لطالب العلم وللقارب في هذا الكتاب العظيم أن يتعرف على مناسبة الآية أو الحديث الذي يذكره المقارب في الترجمة وعلاقته بالترجمة وهنا تبين لنا علاقة هذه الآية بالترجمة فالترجمة كانت كما قال المخالفات كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ذكر الله عز وجل في هذه الآية الوحي إلى نبي الله نوح ثم من جاء بعده من الأنبياء ومنهم نبينا صلى الله عليه وسلم ثم قال حدثنا الحميه وهو عبد الله بن زبيب المكي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الانصاري قال اخوان محمد بن إبراهيم التيم قال انه سمع عاقبه بن وقاص الليث يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالدين. هذا الحديث قال بعض العلماء رواه من طريق الفميدي عبد الله بن الزبير الفميدي المكي وهو من أجل صيوك الإمام البخاري. من المسكين ولما كان هذا الباب يتعلق ببدء الوحي والوحي انما ابتدا برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكه ناسب ان يروي اول حديث في كتابه في باب بدء الوحي من طريق شيخه المكي حتى تتناسب القضية فيقول أول شيخ روى عنه في كتابه هو عبد الله المزبير المميلي المكي والوحي ابتدى بمكة والرواية في هذا الكتاب ابتدى من طريق شيخه المكي فكان في ذلك مناسب رحمه الله رحمة الله هكذا يقول الشراء لكن هو لم يتكلم على هذه الاسرار لكن الحصاد والشراء والذين تكلموا على اسرار هذا الكتاب يبينون هذه المسائل وهذه الاسرار وهذا الكتاب عني به عنايه عظيمه اعتنى العلماء بشرط وبيان تراجمه والفاظه واستنباط الاحكام من احاديثه حتى بلغت شروح هذا الكتاب ثمانين شرحا منها ما قد اكتمل ومنها ما لم يكتمل فشرحه الامام ابن بطال المالكي وشرحه الإمام الكرماني وشرحه أيضا الإمام ابن حجر العتقلاني وشرحه ابن رجب الحنبلي وشرحه ابن كثير الدمشق الشافع وشرحه جمع من أهل العلم رحمه شاق البقار هذا كيف؟ من طريق شيخه الفميدي قال حتى سأل قال حتى يحيى بن سعيد العنصاري وساق هذا الحديث لسنةه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال عمر رضي الله عنه وهو على المنبر سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن بنعمالو النيات هذا الحديث حدث به عمر بن الخطاب فهو حديث غريب فرد لكنه صحيح وليس كل حديث غريب فرد يكون ضعيف فهذا الحديث غريب لم يروه أحد عن رسول الله إلا عمر ولم يروه عن عمر إلا عقبة الوقاف الليلي ولم يروي عنه إلا محمد بن الله عنه ولم يروي عن محمد رضي الله عنه السيمي إلا يحيى مسعيد الأنصاري ثم اشتهر بعد يحيى يحيى مسعيد الأنصاري حتى رواه مئتان حتى رواه مئتان قال عليه الصلاة والسلام وحدث به عمر رضي الله عنه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر تعظيما لشأن هذا الحديث فلم يحدث به في عشرة أشخاص ولم يحدث به في مجلس في بيته ولم يحدث به في المهاجرين, عند المهاجرين ولم يحدث به عند الانصار بل حدث به على المنبر تعظيما لشأنه فهو حديث عظيم من للرصول الدين وأحد الأحاديث التي يدور على دين الإسلام قال سفيان الثوري رحمه الله هذا الحديث نصف الدين لأن الدين منه ما يتعلق بالظاهر الأعمال الظاهرة ومنه ما يتعلق بالأعمال الباطنة وهذا الحديث ميزان للأعمال الباطنة وحديث عائشة من عمل, عمل ليس عليه أمر فهو رج هذا حديث ميزان للأعمال الظاهرة وحديث إنما الأعمال بالنيات ميزان للأعمال البعضنا فيكون نصف الدين من هذه الجهه فهو حديث عظيم جليل القدر بالق الأهمية يدخل في أبواب العلم كلها خلف الصلاة خلف الطهارة والصلاة والصوم والحج والزكاة والطلاق والنكاه وفي الظفار وفي الليل وفي سائر أبوابه قال الشافعي رحمه الله يدخل هذا الحديث في سبعين بابا من العلم وكنا نحب ان نمشي في قراءه هذا الكتاب على وجه انتقاء الفوائد العلميه والاسراع اسراع الخطط فما أدري سواء يكون على هذه الطريقه والطريقه الاخرى لان هذا الكتاب بالطريقه التفصيليه يمكن فيه القارئ سبع سنوات على كل حال نتكلم على ما تيسر من احكام الاحاديث وفوائدها ونمشي لكن لجلاله هذا الحديث نتكلم عليه ولو شيء من البصر قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات هذه الجمله الاولى من هذا الحديث والجمله الثانيه وانما لكل امرئ ما نوى هذا الحديث فيه جمله خبريتان الجمله الاولى انما الأعمال بالنيات والجمله الثانيه وانما لكل امرئ ما نوى يقول علامه ابن القيم رحمه الله تضمن هذا الحديث مقدمتين اثنتين شفتا وشفتا وتحتهما من قنوز العلم ما لا يخطر على بال هذا كلام عجيب قال النبي صلى الله عليه وسلم جملتين كفتا وشفتا وتحتهما من قنوز العلم ما لا يخطر على بال فقالت أولا إنما الأعمال بالنياء اي لا عمل الا بنيه والثانيه ليس للمرء من عمله الا مدواك فالاولى معلومه بالوجدان والثانيه معلومه بالشرع اظنكم فهمتم هذا قال رحمه الله تضمن هذا الحديث جملتين كفتا وشفتا وتحتهما من خلوز العلم ما لا يخطر على بال فالأولى المقدمة الأولى معلومة بالوجان والثانية معلومة بالشرط أما المقدمة الأولى التي هي معلومة بالوجدان لا عمل إلا به ليس للمرء من عمله إلا ما نواه فالأولى معلومة بالوجدان يعني لو قيل لك اشرب ولا تنوي كان الحال ولم ولا تنوي وتسحر ولا تنوي واجلس ولا تنوي وتكلم ولا تنوي يمكن هذا فالجملة الأولى معلومة بالوجدان كل إنسان يجب هذا بالنفس فإذا فإذا تركت من البيت فأنت قد نويت السنة إنما الأعمال بالنيات يعني لا عمل يقع من الإنسان إلا بنيه مادم أنه عاقل يعقل ما يفعل ويعقل ما يقول لا عمل إلا بنيه يعني كل شيء يعمله المرء العاقل فإنه كائر بنية ولذلك قال الفقهاء لو طبق الانسان اكلت السحور واتى باللبن استعدادا للصيام فقد نوى الصيام لان النية ليست امرا زائدا على مجرد الجيد واضح لا عمل إلا بنيه هذا معلوم بالوجدان لا يحتاج الى حتى الكافر يعلم انه ما عمل, عمل, عمل الا وقد نواه كل عاقل، كل عاقل. يعني المجنون قد يتصرف وهو لا يريد هذا التصرف. فالمجنون يطلق امراته وهو ليس مريدا للطلاق. ولذلك لا يقع له، لا يقع له طلاق والتكرار كذلك على القول الرائع المهم هذه معلومة بالوديان. أما المقدمة الثانية فهي معلومة بالشرح أن الإنسان ليس له من عمله إلا ما نواه فلا يكتب له إلا ما نواه فلو أن شخص راف بالبيت شبعا البيت الحرام، يلتمس شيئا سقط منه لم يعد بذلك طائف صحيح عند جزلان طائف فلما طاف الشوط السابع وجد المحفظه فقال الحمد لله منا طواف العمره ومنا حصلنا المحفظ هل يزيره ذلك عن عن العمرة عن طواف العمره لا يزير لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ليس له من عمله إلا ما نوع كذلك لو اغتسل يوم الجمعة تبردا لحر أصابه فبعد أن اغتسل تبردا ونلقة أخبر أن هذا اليوم يوم الجمعة هل يجزي هذا الغسل عن الجمعة؟ ها؟ لا يجزي من أين أخذنا هذا من قوله وإنما لا الجمعة الأولى لا علاقة لها بهذا. لا نريد هذا الخطأ لك. إنما الأعمال بالنيات هذا لا لا له وإنما لكل امرئ ما نوى إنما لكل امرئ ما نوى لا ولو أن شخصا وقع على امرأة يظنها أجنبية فبعد معاشرتها تبين انها زوجته بينهم شبه اراد ان يقع في الزنا والعياذ بالله فعدى على امراه يظنها امراه اجنبيه وواعدها في مكان وجلست فيه امراته وزوجته فوقع عليها يظنها اجنبيه هل ياثم أو لا ياثم ياثم لأنه إنما وإنما لكل مريم ما نواف نوزنا فإنه يأسم لكن لا نستطيع أن نقيم عليه الحد، لأنه وافق مكانا حلال لكن يأسم على مجرد أنه كشخص أراد أن يشرق مالا فشرقه بالفعل ثم تبين أن هذا المال ملك له واحد قال له يا في فلوس كانت موجودة في هذا الصندوق وفي هذا الدولاب قال له لا شفتها قال له ماذا على كل حال هذه لك سرقها بعض الناس يا ولا يا أسم يا أسم لأنه إنما نوى الشرق وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنما لكل ما منوى لكن كونه صادق هذا المال وكان ملكا له هذا الشعاب لا نقطع يده ولا نقيم عليه الحج لأنه إنما إنما كان هذا المال ملكا له لكن يأسم بالنيه شخص أراد أن يقتل كافرا حربيا فقتل مسلما معصوم الدم لا اثم عليه لأنه إنما أراد قتل كافر حربي بإذن الامام لاحظ هذه الخيوط قتل كافرا حربيا بإذن من؟ بإذن الإمام لكن قيل لو أختل فلان وكان بينه وبين ذلك المسلم شبه فقتل المسلم يظن أنه الكافر فهنا لا يأثم لكن عليه إذن المسلم وهل يتفاوى الدين الإمام ويتفاوى ذلك الرجل؟ يتفاوى ذلك الرجل لأن الإمام ما أخطى انما اخطا يش الرجل الذي قد طيب انهم العبره بما نواه الانسان ولذلك قال في الاسلام ابن تيميه رحمه الله في شرح هذا الحديث قال اني الاعمال مرتبط مرتبطه بنياتها في سته أمور في الصحة والفساد وفي القبول والرد وفي الثواب والعقاب الاعمال مرتبطه في بنياتها صحه وفسادا وقبولا وردا واجبات وثوابا وعقابا اما الجمله الاولى فهي واضحه ان العمل لا يكون الا بنيه يعني الإنسان ما يمكن أن يفعل فعلا أو يعمل عملا أو يقول قولا وهو غير ناوي له فإذا جاءنا بعض الناس وقالنا نمت لا ذهبت السوق، وما دريت نفسي إلا وأنا في السوق هذا يمكن لأنه خرج للشارع وانتظر البط وطلع في البط ودفع وهو يعلم اين يذهب فلا يمكن ان يكون عملي الذي نهي ايضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبه او الى امراته ينفقه فهجرته الى ما هاجر اليه هذا الحديث لو ألاغ كثيرة يقتصر البخاري منها في هذا الباب على هذا اللفظ فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها او, أو إلى امرأة ينكيحها هجرته إلى معاجره وجاء بلفظ اخر فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو قول امراته الكره فهجرته الى مهاجر اليه تلاحظون في هذا الحديث بهذا اللفظ الذي هو اشمل من اللفظ الاخر الذي ساقه البخاري يدل على أن جواب الشرط اتحد في الجمله الاولى ولم يتحد في الجمله الثانيه قال فمن كانت هجرته الى دنيا فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فجرته الى الله ورسوله ولم يقل فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته مقبول أو فهجرته صحيح فهجرته ماجوره غير ماجوره والاصل في جملة الشرط تكون مغايرة لجملة الجواب دائما جملة الشرط تكون مغايرة لجملة الجواب يعني تقول للإنسان من ذهب أو من أتاني في المنزل فله درهم جمله لو درهم هذه أي جمله إيه؟ الجواب وجمله من اداني في البيت جمله الشرط لكن لو قال من اداني البيت فقد اتاني لا من المغايره ايش بين جمله جواب الشرط وجمله الشرط في هذا الحديث أن جملة الشرط هي نفس جمله الجواب وجمله الجواب هي نفس جمله فمن كان هجرة الله ورسوله فهجره الى الله ورسوله ولا يمكن أن نقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام تكلم بغير البصاع فهو رأس البصاع عليه الصلاة والسلام بل كلام العرب الملغاء يقاس بكلام. وإذا كان الأمر كذلك فهناك نقطة بلاغية جاءت في كلامه ابلغ البلغاء لم يتفطن لها علماء البلاء وهي ان الرسول عليه الصلاه والسلام اذا قال فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته مقبوله فعلا حصل مغايره بين جمله الجواب وجمله الشر لكن نقص المعنى المعنى نقص لأن قوله صلى الله عليه وسلم فهجرته الى الله ورسوله تعطي من المعنى ما لا تعطيه جملة فهي مقبول لأن إذا كانت حجرته إلى الله ورسوله إذا كانت حجرته إلى الله ورسوله فهي إيش مقبولة وهي صحيحة وهي مقبولة وفيها الجنة وفيها الثواب وفيها النعيم في الدنيا فالجملة الأولى جملة جملة الاتحاد بين جملة الجواب إذا كانت مطابقة لجملة الشر كان في ذلك المعنى قوه اكثر من جملة فهي مقبولة أو فهي خالص لأن الخالص هو الذي كان إلى الله ورسوله فجملة الى الله ورسوله تعطي معنى أكثر من معنى الاخلاص لأنها تقتضي الاخلاق وتقتضي الثواب وتقتضي حصول الاجر وتقتضي النعيم في الدنيا والاخره هذا قال الماذن رحمه الله المالكي وهنالك نقطة اخرى وهي ان الجمل الاولى فيها من التلذذ بذكر الله ورسوله واعاده ذلك ونشاط اللسان بذلك ونشاط القلب والروح بذلك ما لا يمكن أن يحكم جملة ره فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله كلذ بذكر الله ورسوله في السياح مرتين رفيع ولا لا طيب ولما كانت الجملة الأخرى المتعلقه بحصان الدنيا ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امراه ينكحها قال عليه الصلاه والسلام فهجرته الى ما اجر ولم يقل فهجرته الى دنيا يصيبها او امراه ينكحها تحقيرا لامر الدنيا بجانب امر الاخره لان الاخره هي الحياه التي ينبغي ان يحرص عليها المسلم والدنيا انما يتوصل بها الى الحياه السرمديه الاخرويه ويستعين بالازواج والزرار الى قضاء الاوقاف وعدم النصوص فيما حرم الله ويستعين بالدنيا على قضاء حوائجه ليستعين بذلك على ذكر الله من وطاعته فهي وسائل فلا تستحق لرسول الله أن تعاد في الأرض مرتين فكن عنها بقوله فهجرته إلى ما وما يسمى بمعنى الذي والتقدير فهجرته إلى الذي عاد إليه والذي فيها من التكنية وعدم التصريح ما لا يمكن أن يكون مقابلا للأمر الأول هذا ما تيصر الكلام عليه في هذا الحديث ويحتمل هذا الحديث أكثر من هذا لكن حسبنا منه ما سمعنا لا ولا باس نذكر شيء النيه لها اطلاقات في الشريعه تطلق النيه ويراد بها الاخلاق يطلق النية ويراد بها الإخلاص، فيقال طلال يرجى يكون عمله على نية خالف والمراد بالنية هنا الإخلاص، والعمل لا يصلح إلا بنية أي بإخلاص، وما ذكره النووي رحمه الله في مستدح الكتاب لأرض الصالحين فالمراد به المراد اطلاق النية في كتاب رياض الصالحين الإطلاق وتطلق النية ويراد بها تمييز العبادة عن العاج تمييز العبادة عن العاج فالغسل يكون تبرجا ونظافة ويكون تعبدا فلا يمكن أن نميز بينهما إلا بعقد النية فيغتسل للجمعه ويغتسل بنية الجنابه فاذا اغتسل بنيه الجنابة او الجمعه كان له ما نواه كما مر عليه وإذا نوى أن يقول التبرد فهو للتبرك وليس له من عمله الا ما نواه واذا نوى بعقد البيع الربا كان مرابيا وإن كان نوى بعقد البيع الربا كان مرابيا وإذا نوى بالنكاح التحليل كان محللا وهكذا فالفرق بين العادة والعبادة لا فيها من الليل فالإنسان يقتصر وهو لا يذكر شيئا إلا أنه يتنرف ويتبرد لحر الجو فهذا لا يمكن ان يكون غسلا للجمعه ولا يمكن ان يكون غسلا للجنابه <تصفيق> إذا النية تطلق الوراد بها تمييز العباده من العاده أما ما لا يقع الا عباده فهذا لا يحتاج الى نيه كذكر واحد يذكر الله وشارد البات. نقول هذا لم يعقد النيه ونية الانتدال ففاته من الأجر بقدر فوات النية واستحضارها في أول العمل لكن هذا الذكر يكتب له ذكر ولو كان لاهيا وقلبه غافل ليش؟ لأن الذكر لا يمكن ان يقع إيه؟ عادة ما يمكن أن يقع عادة. فكل عباد يعني يمكن أن يتسبع عادة لكن الغسل عادة وعبادة والصوم والامساك عن الأكل والشرب يكون عادة وعبادة الإنسان قد ينسى كما تسمعون بالاعتصامات يقول لكم أعطفهم عن الأكل والشرب كما يعتبر طالب ولو لم ياكل من الصباح إلى غرض الشرب ولو من جانع أهله ولو ولو ولو, ولو. لا يعتبر بذلك طائمة لأنه لا بد من عقد النية لأن هذا العمل وهو الصوم الذي هو الإنساء يمكن يكون عباده ويمكن أن يكون عاد النية تطلق ويراد بها تطلق ويراد بها تمييز العبادة بعضها عن بعض فالظهر تصلى أربع ركعات والمغرب والعصر تصلى أربع ركعات وكلاهما ها؟ سريه الظهر سريه وكذلك العصر سريه كيف نفرق بينهما لو واحد قال انا الله يصليه كل ما ادري نصلي الظهر الله. الوقت وقت ايش ظهر قلنا لا يقل على ظنك انك تصليق الظهر قال لا حتى الظهر ما نويت لاني ما عارف الوقت وقت عصر ولا ظهر فهذا لا بد من اعاده الصلاه لانه لم يعقد النية في تمييز هذه العباده عن بعضها بعض بخلاف المغرب والعشاء والمغرب والظهر واضحه هذه ثلاث وهذه اربع ركعه فتتميز وهذه جهريه وهذه كلها سنه إذن النيه تطلق ويراد بها تمييز العباده بعضها عن بعض وتطلق ويراد بها تمييز العباده عن العاده وتطلق ويراد بها الاخلاص والنيه الصالحه التي يريد بها الانسان وجه الله عز وجل في عمل هذا ما سيرادوا عن هذا الحديث وننتقل للحديث الذي بعده الله حكثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائسة أم المسلمين رضي الله عنه أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احيانا يأتيني مذل فوصلت الجرء وهو أشده علي فينقصم عني وقد عيت عنه ما قال واحيانا يأتيني وأحيانا يتمثل لي الملك الملك رجل فيكلمني فاين ما يقول قالت عائشه رضي الله عنها ولقد رايته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فينخصم عنه وان جبينه ليتفصد عرقا عليه الصلاه والسلام هذا الحديث رواه ايضا رواه الامام مالك رحمه الله من طريق شيخه عبد الله بن يوسف التنيسي المدني فيكون البخاري فتح كتابه مكه ثم تنى بالمدينه فكان ابتداء الوحي من مكه وكان اكتماله بالمدينه وهذه من احسن الاسرار التي ذكرها بعض أهل العلم ومن عجائب هذا الإثناد أن عبد الله بن يوسف التلميذي هو هو تلميذ مالك رحمه الله تلميذ مالك فيكون مالك رحمه الله شيخ شيخ البخاري لأن البخاري يروي الحديث عن مالك غالبا إما من طريق محمد بن مسلمة القعنبي عن مالك أو يرويه من طريق عبد الله بن يوسف التنيسي التنيسي المدني وكلاهما من اثبت الناس في الموظف الا ان السنيسي اثبت من القعنب في الموظف وعبد الله بن يوسف هو شيخ شيوخ الكتب السته ومحمد بن مسلمه شيخ شيوخ الكتب السته فهو شيخ ابي داوود والترمذي والنسائي وابن هذا الحديث رواه من طريق عبد الله بن يوسف السني رحمه الله فهو مصري أصلا ومدني ثقافته فهو من بني الجميم رحمه الله وهذا الحديث رواه من طريق عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنه الخليفة الراشد أقوى هي أم أقوى العالمين ومن أمهاج المؤمنين والذي نزل القرآن براءتها رضي الله عنها صديقة من الصديق وما كان الوحي يأتي الى النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب امرأة الا عائشه رضي الله عنها رضي الله عنها وعن أبيه ويأفره نساء العالمين وكان كبابه مشيخة اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسالها رضي الله عنها وعضاها ويمكن نجعل في يوما خاصا حافلا في ذكر مناقبها وفضلها قال الحارث بن هشام في اختها قال يا رسول الله كيف كان ياتيك الوحي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احيانا ياتيني مثل صوصله الجرس وهو اشده عليه الرسول عليه الصلاه والسلام كان يعطيه الوحي من السماء على صور شتى منها انه كان ياتيه مثل صوصله الجرس فيسمع صوتا شديدا قويا اذا اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الصوت وأوحى الله الى نبيه ما اوحى فإذا خرج من الوحي لينتصب عنه العرق لينتصب عنه الوحي وقد امتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم عرقا وجرى به العرق الشديد حتى في الليله الشافية الشديدة البرد وهذا يدل على قوة الوحي وشدته عليه صلى الله عليه وسلم واحيانا يتمثل له الملك رجلا فكان يأتيه جبريل في هيئة رجل يقال له دحية الكلب وهم كانوا يعرفون دحية الكلب فإذا جاءهم على شكله وهيئته فيوحي سيوحي إليه ما شاء له أن يوحي واحيانا كان يأتيه على هذه الصوره على صوره ملك واحيانا على صوره رجل وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم على صورة ملك مرتين لو اثنى عشر ألف جناح ست جناح وقد سدت ما بين الأثور وشاهده عليه الصلاة والسلام على هذا الوجه حتى قال شيخ الإسلام تيميه كان رسول الله عليه وسلم اشجع الناس قلبا وألئنهم عريفة عليه الصلاة والسلام ولا يمكن لأحد مهما بلغ من الشجاعة أن يصبر على رؤية الملك على هذا الوجه عليه الصلاة والسلام وشجاعته تضرب بها الأمثال عليه الصلاة والسلام هذا الحديث بيان كيف كان الوحي يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وكان يأتيه الوحي على ثلاث صفات كان يأتيه على هيئه ملك فيوحي إليه ما شاء ويأتيه مثل فصلت في الجرس فينصر عنه وقد وعى عنه ما قال وهو شده عليه والثالث أنه كان يأتيه في هيئة رجل كما جاء في حديث عمر الخطاب قال أقضى علينا رجل شديد ضياب في الزياب شديد سواد الشعر لا, لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد هذه الثلاثة الصفات هي التي كان الرحيل فيه عليها عليه الصلاة والسلام. وبهذا القدر كفاي من القراء في صحيح البخاري وصلى وسلم على محمد وعلى نبينا. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم للتواصل معنا جوال وقت صفر تسعة واحد اثنان أربعة ستة ثمانية واحد أربعة سبعة